El والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله وَمَا ذَلَّفَ لَنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن لم تواجهي لله ومن اتبع اِن اَسْلَمَ فَقَدْ دَأَوُا اِنْت وَلَوْ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ الْبَلَا وَاللَّهُ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ في بِغَيْرِ حَقٍ Olanlar, Ladinler, Bil Qıstının يَقُولُ أَمَّا فِي الدُّنْيَا والآخرة